يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الطقلان، فبأي آل ربك تكذبان؟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 يرسل عليكما شواض من النار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آل ربك ما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن ذم به إنس ولا جن فبأي آل تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاهنها من استبرق وجن الجنتين دان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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ خِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانٌ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام